الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو وإليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا